بوك تو بدست اي شاست ستة وخمسون ستة وخمسون, وخمسون أسيچاي المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس بيتي رس Udu Užud rba. Rapoloženi sismo. Ledejna rba. Ledena el rba. Nismo raspoloženi. Leisa ledena rba. Leise ledena rba. Bojati se. ali ehsan su bilov. الاحساس بالخوف ياس بويم اشعر بالخوف اشعر بالخوف لا اشعر بالخوف لا اشعر بالخوف إيماتي توفر الوقت توفر الوقت اون إيما فريمنه لديه وقت لديه وقت, وقت. ليس لديه وقت ليس لديه وقت دوساجيفاتي الشعور بالملل الشعور بالملل ona se došađuje Hiya dašađur bil Hiya dašađur bil malal Ona se ne došađuje Hiya la tšađur bil malal Hiya la tšađur bil malal Biti gladan Alšođur bil juođ بالجوع يستي <صفيق> غلادني هل انتم جوعه هل انتم جوعه في نيسته هل انتم غير جوعه هل انتم غير جوعه بيتي الشعور بالعطش الشعور بالعطش أنيسو جَدني هم عطشا هم عطشا أنيسو <نيس جيدني> هم غير عطشا <أني سو جيدني>